بسم الله الرحمن الرحيم صاد والقرآن ذي الزكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق كما نكنا من قبلهم من قرن فنادا ولا تعين مناص وَعَجِبُوا أَن زَاءَ أُمُذِرٌ مِّنْهُ وَقَالَ الْكَافِرُونَ هَذَا فَاعِلٌ كَذَّابٌ جَعَلَ لَالِهَ أَجَعَلَ مَنَاهِتَ إِلَانا وَاعِدَنَّ مَا فَارَشَ إِنْ أُوجِبَ وَطَوَّقَ الْمَلَأُ مِنْهُمْ أَن نَّشُوَاصِبُ عَلَى آلِهَتِكُمْ إِنَّ ذٰلِكَ إِنَّ فَسَادَ شَيْءٍ يُرَادُ مَا سَمِعْنَا بِهِ فَفِي الْمِلَّةِ لَاقِرَةٌ اِن هَذَا اِلَّا اخْتِلاقُنَا زَيَّنَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذكر بَل لَّمَّا يَفُوقُوا عَذَابِ أَمْ إِنَّهُمْ خَوْفًا إِن رَّحْمَةَ رَبِّكَ الْعَزِيزِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الَاسْبَابَ جُودُنَّا هُنَارِكَ مَذْرُومٌ مِنَ الْأَحْسَابَ كَذَّبَتْ قَبَلَهمْ قَوْمُ نُوحٍ وَآدٍ وَفِرْعَوْنَ ذُو الْأَوْتَادِ وَثَمُودَ وَقَوْمَ طِسْجٍ وَأَصْحَابَ الْأَيْكَةِ هُنَالِكَ رَسَبَ إِن كُلٌّ كَذَّبَ الرسل فحق تَوَعِيدَتَمَ لَا مِنْ فَوْق وَقَالُوا رَبَّنَا أَذِلَّنَا قِطْنَاقَ وَبَلَى يَوْمَ الْحِسَابِ اصْبِرْ عَلَى مَا أواب. إِنَّا سَخْرْنَا الْجِبَالَ مَأَهُ يُسَبِّحْنَا بِالْعَشِجِ وَالِشْرَاقِ وَالطَّيْرَ مَحْشُورًا قُلُّ لَهُ أَوَّابَ وَشَدَدْنَا مُلْكَهُ وَآتِنَاهُ الْعِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَعَلَى تَنَازُعِ الْغَصْمِ إِذْ تَسَوَّرُوا الْمِحْرَابَ إِذْ دَخَلُوا وَعَلَى دَاوُدَ فَافْزَعَ مِنْ قَوْلِهِمْ قَالُوا لَا تَخَفْ حَصْمَانُ بَغَى بَعْضُنَا عَلَى بَعْضٍ فَحْكُمْ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَلَا تَشْطِطْ خيره تسعون وتسعون رجت و لي نعجه ولي نعجت وعده فقل اكفنيها وعذني في الخطاب قلنا لقد وما كبس ان نعجتك الى نعجه وانك كثيرا إِنَّ الْخُؤُلاءَ إِلَى يَبغي بَعضُهُمْ عَلَى بَعضٍ الَّذِينَ آمَنُوا وَآمِنُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ مَا فَتَنَاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَغَرَّقَ كَأَنَّهُ الله u ekber Allah u ekber Fagafrna lahu zalik Wa inna lahu Andana lahu Zulfei Ya Daود, inna jعلna ke khalifta fin ardı, fahkum baina nnas fahkum baina nnas bilh haqq wala tattabii ilhawe fayudilaka an sabilillah in يَا وَيْلُنَا فَبِاللَّهِ لَهُ عَذَابٌ شَدِيدٌ بِمَا رَسُوا يَوْمَ الْعِثَابِ وَمَا خُنَقْنَ فِي السَّمَاءِ وَلَا نُضّ وَمَا بَيْنَهُمَا ضِعْنَا ذَلِكَ ظَنُّ الذين كفروا فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النِّيرِ أَمْ نَجَعَلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَأَمِنُوا الصَّالِحَاتِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْأَرْضِ أَمْ نَجَعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُجِّيرِ Kitabuunazananau i lakkamu bawan qu yaddadhau a yaatigi waniiya taذكر onuna الba Waadana لdabu da sun وذي ضوء عليه بن عاشي صوافنا دول جياد فقول انني يا احبابه تحبوا خير ان ذكر ربي حتى توارط بالاجاب ردوها علي فقط في بالسوق ونحن ولقد سليمان وألقينا على كرسي جسدا ثم أناب قال رب اغفر لي وابلي ملكا لا ينبغي لأحد من باديك إنك أنت الوهاب والنار هوريعة جري بي عمري رخوا حيث اصواب والشياطين كل بنا والشياطين كل بنا وان وغواص واخرين مقرنين في اصواد هذا عطاؤنا فمنوا Sikta bihoyri isab Wa inna lahu Aindna la zulfa Wa usna mab Wazkur abadna Ayyuba iznada Rabbamu Anni masni Assytaan Binusbi Wa azaab هَذَا مُغْتَفَرٌ بَارِدٌ وَشَرَابٌ وَوَهَبَنَا لَهُ أَلَهُ وَمِسْلَهُمْ مَأَهُمْ رَحْمَةً مِنَّا وَفِكْرٌ لِأُولِلَ الْبَابَ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَاضْرِبْ بِهِ وَنَا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدْنَاهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ أَوَّابٌ وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ إِنَّ لَدَيْنَا إن اخلا فن ن بحوالص وتذكرت وانهم اندنا لنا من المصطفين الاخيار واذكر اسماعيل وليصا وذالكفل وكل من الاخيار ها فذكر وَإِنَّ لِلْمُتَّقِينَ لَحُسْنُ مَآبٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ جَنَّاتِ عَدْنٍ مُفَتَّحَةً لَهُمُ الْأَبْوَابُ مُتَّكِئِينَ مُتَّكِئِينَ فِيهَا يَدْعُونَ فِيهَا بِفَاكِهَةٍ كَثِيرَةٍ وَشَرَابٍ وَعِنْدَهُمْ هذا ماتُ عَدونَ اليَوْمِ العسابَ إِه ذَلَ لِذقُنَ ماَالَهُ مِن فَدَ هذا وَإَِّ نِطبغين ل شَغْوم آابٍِ جَعََّ ماَا يَصعونها هذا فليذوقوا حميم وغثاق وآخر من شكله أزواج هذا فوج مقتحم معكم لا مرحبا بهم إنهم صال قالوا بل أنتم لا مرحبا بكم أنتم قدمتموننا فبيث القرار قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضعفا في وَقَالُوا مَا لَنَا لَا نَرِي رِجَالًا كُنَّا نَعُدُّهُمْ مِنَ الْأَشْرَامِ أَتَّخَذْنَاهُمْ سُخْرِيَّا أَمْ زَاغَتْ عَنْهُمْ نَبَصَارِ إِنَّ ذَنِكَ لَحَقٌ تَخْوَاطُمُ أَهْلِ النَّارِ آمِينَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْوَاعِدُ الْقَاهِرُ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا العزيز الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ قُلْ هُوَ نَبَأٌ عَظِيمٌ أَنْتُمْ كان لي من علم بالمدى لعلام إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك خالق بصرا من طين فإذا فويت ونفقت فيه من روعي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إِلَّا إِبْلِيسَ اسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا إِبْلِيسُ ثُمَّ مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِيَدِكَ قَالَ أَنَا خَيْلٌ مِنْهُ خَلَقَتَنِي مِنْ نِيرٍ وَخَلَقَتَهُ مِنْ أُطِينٍ قَالَ فَاخْرُجَ مِنَا فَإِنَّكَ رَجِيمٌ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِيَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ ق عَبِّ فَآ ظَرِن إ يَوْم بَعَفُون وَلَ فَإَِكَ مِنْمُ وَرِهِينَ إِ يَْومِوقت الْمَعلُون قَالَ فَ بِإزدَتكَ ن أُغْو نهُجمَعِينَ إِلَّا إبَادَكَ مِنْهُم الْمُخْنصين وانا في الحق والحق اقول لا ابلى ان جاء امامكوا من كوا من تبعك منهم اجمعين قل ما اسانكم عليه من الجر إِن هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَا تَعْلَمُ مَا نَبَأُهُ بَعْدَ أَبَدٍ